بعت سيارة لشخص وهو بدوره باعها لشخص آخر ولكن الوثائق الرسمية مدونة باسم الشخصي وشاء الله سبحانه أن يموت مالكها الأخير إثر حادث فقام أهل الضحية بتقديم ملف تعويض عند شركة التأمين وهذه الأخيرة أخبرتهم أنني الوحيد الذي يمكنه أن يحصل على هذه الأموال فهل أساعدهم على ذلك علما أن هذه الأموال قد تتعدى مبالغ الاشتراكات التي أمننا بها في السابق؟ إذا تعذر على ولي الدم الحصول على دية من القاتل خطأا حادث السيارة ولا من الدولة التي لم تغطي هذا المال إلا بواسطة التأمين فالأشبه عندي جواز مساعدتهم لتحصيل هذا المال لأن مال التأمين مال عام مأخوذ على وجه الغرر والظلم ومعاد المال العام إلى بيت مال المسلمين أي الخزينة العامة لينفقه على موارده وهذا أحد موارده والعلم عند الله تعالى